من رحيم الفاتح من الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح والجسر والروح وتوبة النصور لاروح سيدنا وحبيبنا والشفينا ورأطونا محمد إلا عبد الله وعلى آله واصحابه وزواجه ودرياته وآهر بيتي الجمعين السيد المهجر وآحمد وإنسان الله مقدم محمد علي بعضه فقف سعد الله على بي علي فحب طرحان الحسني عثمان الحسين رضي الله أحمد بن محمد الحسني الشعيب ثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسن الحسني وصوله وخروه والمنتسبين إليه ما إلى روح الحبيب محمد بن عيد روزالحسي الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشى والحبيب محمد بن علي الحبشى وصوله ما فروه والمنتسبين إليهم إن الله يوفق لهم ويرحمهم يجزاهم الجنة وفعنا ببركاتهم ما شاء في الدين والدنيا الآخرة وبيجهم الله السلم الله بارك في الليل في عين الرحمة على هذه النية. Wakil Niat Nusalha Binti Syifa, Al-Gafli, Al-Salama, kini pada Hadirin Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al sekalian. Kita dengar pembacaan maulid dipimpin oleh guru kita Dailallah Al Habib Saleh bin Muhammad Al Bagir Ibn Al Imam Abdullah bin Salim Al Abbas. Kepadanya kami persilakan. Solallah ala Muhammad. Ya Rabbi zalli ala Muhammad.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 اشرع في بدر بالكون عشرات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاج يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصطفى ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أحال الورى منطقا وأصداق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي يا ربي صلي على محمد افضل اليمان بالتجادة حجاجه يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم يا ربي صلِّ على محمد وجمع من الشمل ما تفرّد يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلم يا ربي صلِّ على محمد وصلي على ما قد عوان يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كله مغلق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلِي عليه وسلم يا ربي صلِي على محمد وآله ومن النبي تعلا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب عشان يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي <تصفيق> على <T> محمد <homes> يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله بإسم الله الرحمن الرحيمنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وَيَنصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُفَ بِالرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين عمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط بالوجود فرمه وإحسانه تعالى مجده أعوذ من شانه خلق الخلق لحكم وطوى عليها علما وباضطل لهم الفائض المنة ما جرى به في ادهار القسمه تبارك الله عليه فارسل الي من شرف خلقه وجل عبيده الرحمن علقت اراده المنزل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت اثار شرفه في عوالم شهادة والغيوب. الله عليه. فما اجل هذا المنى الذي تكرم به المنان. وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ضحرا في حيكل المحمود. فتحطر في وجودها كناف الوجود. وطرزت ورد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرفوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم تجلى الحق في عالم جسّه الواسع تجليا قضا ب انتشاري في الغريب والشاذع سبح الله عليه وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد إذ أبرز من عالم الامكان صورته هذا الانسان ليتشرف بجهود فجلان وتنتصر اسراره في الاكوان فما من سر انفصل بقلب منيب الا من ثوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا قلب سرور قد تولى بحبيب عملنا منوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بعجته وجمالا غترغ غ بالحسن على مغام وتنهى بمجد وتعالا لاحظته العيون في مجلده بشاراً كاملاً يزيح الضلال <تصفيق> وهو من فوق علم ما قد رعد رفعة في شؤونه وكمالاً فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه الليسان ويحارف التعقلي معانه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلجي نور فتبارك الله من اله كريم بشارتنا عياته بذكر الحكيم ببشارة لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَمَنْ فَازَ جَاءَهُ هَذِهِ الْبُشْرَى وَتَلَقَّاهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَغَدَوْا يَوْمَئِذٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَشْرَفَ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيمِ على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها لسان عما تضمنه الجنا من افقودي بها والاذعان تثبت بها في الصدور من إيمان جواعده وتلوه اهل اليقين من سر ذلك الاذعان وتصديقي واحد صلى الله عليه واشهد ان سيدنا محمدا عبد صادق في قولي وفي فعلي والمبلغان الله ما امره بتبليئين خلقيه من فرضي ونفله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وادى الامانة وهدى الله به من الامة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل الممتصرين سراجا وجمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما وسعها من نعمة انتشرت الرهاب البحر والبر. الله ما صل وسلم بها جل الصلوات واجمعها. واسكى التحيات واوسعها. على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق رفوبيتي في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإكبال صلاة يتصل بها روح المصل عليه به فينبسط بقلبي نور سر يتعلق به وحبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين امتقوا صحوة المجد بقربه وتفيوا ظلال الشرف الأصلي بود وحب ما عطر الأكوان بنسر ذكرهم نسيم الله رحمة الله صلي وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرهوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله قالوا الله تغشا اشرف الرسل الطايب وثم ام اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى عالي عما بعث فلما تعلقت إرادة الله في العلم الكريم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفاذة القدرات الباخرة بالنعمات الواسعة والمنة الغامرة فانفلكت بيضة التشفير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو انبس في الكمال المتلك والحصل التام والزين فتنقى لذلك الجمال الميمون بالاصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمى إلا وسمد عليه من الله نعمى وهو القمر التم الذي يتنجل في بروج لتشرف به موطن استقراره وموضع فروجه وججلت الأقدار العزليات بما جدت وأصحرت من سر هذا النور ما أصحرت وخصست به من خصصات فكان مستكره في العسل الفاخرة والارحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعبت حمة الرقيم لحاظه الخروف يا ياركما في حال القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأغصون لا تفيد بحشر من شعر أوصاب ذلك المصطور تشويقا للسامعين من خواس المعمنين وترويحا المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تقرب العقلاء من شعون خير العنام ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظته من شارع أشراف المخلوقين ومAGRم الله به من مولده من الفضل الذي عمل عالمين واجتريته بنكمل من شورده على مر العين من الشهور الصين لا التألقي بحادث الحادث الكريم ولا على التشوقي للسماع وصافيه العظيمة ولا على الله ينفهل به المتكلم والسامع فيدخل آني في جبعة هذا النبي شافع ويتروحاني بروه ذلك النعيم اللهم الله صل وسلم و تسليم على سيدنا وسلم اللهم صل وسلم و وسلم و تسليم اللهم صل وقد آن للقلم أن يخط محركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاص وتتنزها في هدائجه الأسماع والأبطار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 حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم يابه الكريم عبد الله ابن عبد المطالب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فعلقاه إلى بطنها فضمته أشوف بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورادا فما ورد عنها حملا خفيفا تجد له ثقلا ولا تشف منه ألماً ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صلِّ وسلِّم أشرب قلات وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرعوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا آله علي ومنذ علي به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبه ويمسي في ترور وابهات بقربه ريش راجها السرات والأيونا متساوي فتني إلى برزة متساوي قدن إلى ثقات جواهر جنوزي وكل دابة لقريش نت قد بفصه العباره مولنة بجمال البشره وما من حامل عملت في ذلك العام إلا أتت في هملها بكلام من بركات والسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمعة بعضر الفراه بملاكة عشر في البغيات وبروزه من عالم الحفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبصت في العالم الكبير معيدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرعوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا علي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالسرحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعب سبحان الله والحمد لله ولا إنا إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إنا إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إنا إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت جناع هذا المسور ليبرز نوره كاملاً في عالم الظهور نوراً فاق كل نور وأنفذ الحجب حكماً على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيساً لجنابها المسعود ومشاركة له في هذا الصماد الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من من جسم الله لهم من شرف بالجسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجودي و وجو على حضوري وجود هذا المولود فَنْبَلَغَ صُبْحُ الْكَمَالِ مِنَ النُّورِ يَنْعَمُودُ وَبَرَزَ الْحَامِدُ الْمَحْمُودُ مُذْعِنًا لِلَّهِ بِالتَّعْظِيمِ وَالسُّجُودِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.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 يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون بذهاجا في وجود الموت احمد ولأهل الكون هنسون وسرور قد تجسد الله يا بي خلاف أبو يهل المثاني فهزار اليوم غرّت واستضيء بجمال فقبل الحسن تفرّت الله <تصفيق> يا نبي كلام عليك يا سهل سلام عليك يا حبيب سلام لا انيا حضوره عد اذا حفانا في وجوده مصطفى الهادي محب الله, الله يا نبي اذا جلا يا رسول Rasanya Kalau di hati kita Ada rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, Hadirin Telah hadir tengah-tengah kita Dua kecintaan kita Dua Ulama Yang Sangat dicintai oleh Masyarakat Jakarta Guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Ibn Al Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Habisi beserta Syedil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad Assegaf. Hadirin jamaah sekalian, kita akan dengarkan pembacaan Samail oleh guru kita Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habib Sikwitang, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh guru kita Syedil Walid Al-Habib Ali Ibn Al Imam Abdul Rahman bin Ahmad Assegaf Kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habihi kami persilahkan fikir salatu ala nabi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 أوساءهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا فيقول إلا معروفا ولا يفعل إلا معروفا له الهلق السهل واللمذ المهدو على معنى الجزء إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو أبو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع شهولة أخلاقه الحباة القوية التي تردعل من ضرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قطعا لمجدها أخذت على نجم نجمسها بعينانه وقد انبسط الغلم في تدوين ما أفاده العلم من وقعه مولد النبي الكريم وهكاية ما أقرأ الله به هذا العبد المقربة من التكريم والتعظيم والأخلق العظيم فحسنا منا نمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا و... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلوا وسلم على زنا محمدٍ في الآخرين وصلوا وسلم على زنا محمدٍ في كل وقت وحين وصلوا وسلم على زنا محمدٍ في الملا إلى علا إلى يوم الدين وصلوا وسلم على زنا محمدٍ وعلى آله الصاحبي أجمعين ولما نظر فكر من دراري الأوصاف المحمدية عقده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المكبولة وتوجهه في التوجهات الخالصة والصلاة المأسولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تعت الرحال فتغشاها من الريوضات الغامرة نتوجه إليك في أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتصلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفية سرك وحامل راية دعوتك الشاملة في الأكبر المحبوب لك والمخصص في الشرف الأفقار في كل موطن من مواطن القربي ومضار قاسم امدادك في عبادك وساقك وسرشادك في أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل القصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وزكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصيني بقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ضاية آمالنا وتتكبل منها ما تعركنا فيه من نياتنا وآمالنا وتجعلنا في حضرتنا هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتفاعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك أو وما أو ما جاء بهم الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنفة منا بالغفراء والمسيئة بالإحسان والسائلا بما سأل والمؤملا بما أمل وان تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجده أولادنا ووالدينا وأهل وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأعدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنان واخشف اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التالية وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا فأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين فاختم لنا منك بخير يا جمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه من سوب آخر دعوانا الحمد لله ربك حانا ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة <تصفيق> ربنا دقبا منا Duh Hadirin sekalian, pembacaan maulid telah diakhiri dengan doa. Mari kita ikuti hikmah maulid yang pertama. Untuk itu bapak-bapak bersabar. InsyaAllah akan disampaikan oleh Adda'ilullah al-Ustadz al-Habib Jindan bin Novel ibn Imam Salim bin Ahmad bin Jindan. Kami mempersilakan. Salam Allah ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم رحمة ودى والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل سلاة من كنا فيه وجد حلوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأي يكرهه أي عود في الكفر كما يكرهه أي يغضب في النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini dalam Maulid Isra Mi'raj pengajian, zikir, salawat yang dilaksanakan oleh akhirnya Ustaz Anto mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kita doakan guru kita. Al Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al Habshi agar diberikan kesehatan dan juga Al Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf diberikan afiat kesehatan dan kita semua yang hadir beserta para guru-guru kita insyaallah Allah, Allah taala berikan berkah. Allah taala berikan afiat dijadikan kita pecinta sejati. Sungguh kehidupan seorang pecinta demikian indah. Hayatuhum khairul wa mamatuhum. Kehidupan mereka indah. Nikmat, lezat dan wafatnya mereka lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi dengan apa yang Allah Taala sediakan bagi mereka di akhirat kelak. Allah Taala berfirman, Innaaladinaman waamalusalihat, سيجعللهم رحما ja نوذد orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Taala akan jadikan untuk mereka mawaddah, kasih sayang, cinta antara mereka dengan Allah, dari Allah untuk mereka dan juga antara mereka satu sama lain cinta mereka kepada Rasulullah dan cinta Rasul kepada mereka jauh lebih istimewa lagi. Hingga Imam Ali bin Muhammad Al-Habshi beliau mengatakan tentang kehidupan para pecinta tersebut ya hanahum bihubil mustafa ya hanahum. Alangkah nikmatnya, alangkah menyenangkannya, alangkah damainya, alangkah tentramnya mereka dengan mereka mencintai Nabi Muhammad itu luar biasa tapi dengan nabi Muhammad cinta kepada mereka itu jauh luar biasa lagi. Sampai dahulu tuh para ulama mereka berwasiat, mereka berpesan bahwasanya ihris antakun fi qalbil 'arif ya aham ilaik min an yakun huwa fi Berusahalah untuk engkau berada di dalam hatinya kaum arifin itu harus lebih kita prioritaskan. Ketimbang kaum arifan itu, kaum awliya wassalihin arifin ada di dalam hati kita. Cinta kepada mereka ada dalam hati kita itu luar biasa. Tapi kalau kita ada di dalam hati mereka itu jauh lebih luar biasa. Sebab anugerah Allah, rahmat Allah, pandangan Allah, bimbingan Allah, asuhan Allah. Dan juga... Uh, Anugerah dari Allah senantiasa tercurah ke dalam hati mereka, dan saat tercurah anugerah tersebut di situ ada nama engkau, engkau juga kebagian, engkau juga kebagian dari anugerah itu. Sampai dikatakan entanam wasyair hafiz amalak. Aku kamaal. Ala aku lehal. Intinya di sini mereka orang-orang yang mencintai Rasulullah, mencintai Ahluiyah, mencintai para sahlihin itu membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka dan juga dalam kematian mereka. Tidak sama hidupnya pecinta dengan yang non-pecinta. Tidak sama matinya pecinta dengan matinya orang yang bukan pecinta. Disebutkan bahwasanya Para sahabat Rasul SAW. Mereka itu dikatakan. Diakui oleh kawan dan lawan. Mereka bilang, walahimara itu ahad dan yuhibbu ahadah ke ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadah. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi besar Muhammad, saw. Dan juga kecintaan mereka terhadap Rasulullah saw. Tidaklah Rasulullah ambil air wuduk, melainkan mereka berebutan. Tak ada berusaha. Itu setiap tetes dari bekas wuduknya Rasulullah mereka ambil. Tidaklah Rasulullah meludah, melainkan ludahnya itu sudah keburu diambil di tangannya sahabat Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tetesan wuduk kanu kadu yaktailun ala waduir Rasulillahi Shallallahu Ansayyubussalam. Mereka itu berebutan, betul betul berebutan. Atas sisa wuduknya Rasulullah s.a.w. Sehingga di antara para sahabat mereka mengambil sisa wuduknya Nabi Muhammad. Yang enggak kebagian mengambil atau minum atau membasahi wajahnya. Dari air sisa wuduknya Rasulullah. Mereka mengambil dari basahan yang nempel di tangan temannya. Kenapa? Ini sisa bekas wuduknya Rasulullah s.a.w. Dan mereka, sahabat Rasul s.a.w. Itu bagaimana diriwetkan dalam Sahih Bukhari. Itu ketika dua sahabat mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Apa yang Rasul lakukan? Didatangkan air di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi membasuh wajahnya, membasuh tangannya terus berkumur di, wajah, di wadah tersebut. Dan disemburkan lagi di situ. Kemudian sisa air bekas kumur dan juga bekas cucian muka dan tangannya Rasulullah apa yang dilakukan? Diminum oleh sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sampai orang rumah yang ada di rumah, istrinya Nabi bilang sisakan juga buat kita. Rasulullah bilang sisakan buat orang-orang rumah. Mereka juga mau ambil berkah dari berkahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Disebutkan bahwasanya mereka bercinta. Kalau udah dalam cinta mereka itu, Al-Muhibbin filah kulla lahum id para pecinta di jalan Allah tiap hari, bagi mereka itu bagaikan hari raya bagaikan hari lebaran kalau orang lebarannya setahun dua kali tapi mereka para muhibbin para pecinta, lebarannya tiap hari, bukan satu kali tiap saat, tiap waktu ini maulid yang kita baca yang disusun oleh Imam Ali bin Muhammad al habshi beliau bilang dalam ungkapan cintanya dia bilang, lisani bihamdillah gad'a lanad syukra Ala nia min, la astafigu lah hucra, fma sah'at maret aliya walahbatun min al wakti illa jedadat anbiyal Lidahku ini telah mengumumkan kabar gembira syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh tidak berlalu satu jam pun. Tidak berlalu satu saat pun dari waktuku Melainkan selalu diperbaharui kegembiraan dari Allah Subhanahuwataala selalu bukan kegembiraan yang sama tapi diperbaharui kegembiraan tersebut ada aja anugerah yang baru ada aja kegembiraan yang baru ada aja waridat yang baru ada aja hal-hal menyenangkan yang baru yang Allah Taala tanamkan di dalam hatinya Robbiyalalahu anhumajmain mereka para pecinta tersebut mau ngadepin balak. Mau musibah, mau dunia terbalik, mau kerusuhan, mau kekacauan. Tapi mereka tetap berada dalam damai mereka dengan Allah. Berada dalam tentram mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang kebaikan, ataupun keburukan, atau ujian, atau musibah. Mereka dapati semua yang datang kepada mereka. Bismillah, walhamdulillah, wal khair, wa syar yang baik yang buruk semuanya dengan kehendak Allah sehingga mereka melihat hadza fi'alullah ini adalah Allah taala yang bawa ke dia apa aja yang datang dari Allah taala bagus ada hikmahnya selalu ada kebaikan yang mereka petik dari itu semua mereka dari itu semuanya sampai sampai sayyidina bilal radhiyallahu anhu beliau waktu di Mekah disiksa dia disiksa dibaringkan di padang pasir Mekah yang panas Diletakkan batu besar di atas dadanya. Orang kalau disiksa macam begitu kesakitan. Menjerit. Tapi dia pecinta Nabi Muhammad. Maka karena dia pecinta Allah. Pecinta Rasulullah SAW. Dia cuma berdendang. Dia berkata. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Sampai-sampai ahad. waktu dia di Madinah. Ditanya sama sahabat-sahabatnya. Engkau waktu disiksa. Di padang pasir Makkah. Apa enggak kesakitan? Dia bilang. Saya campur. Sakitnya siksaan dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan sakitnya daripada penderitaan tersebut. Manisnya iman yang dia cicipi di dalam hatinya. Mengalahkan daripada sakitnya siksaan, daripada sakitnya penderitaan tersebut. Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Waktu hijrah bersama Nabi Besar Muhammad s.a.w. Bagaikan gak kenal lelah. Bagaikan gak kenal capek. Dia yang paling sibuk. Dia yang paling repot. Dia yang paling panik. Dia yang paling perhatian terhadap Rasulullah SAW. Kadang dia jalan di depannya Nabi. Di sampingnya Nabi. Di belakangnya Nabi. Atau terkadang dia menggendong Rasulullah SAW. Untuk mengecoh kaum musyrikin. Agar mereka tidak dapat mendeteksi jejaknya Rasulullah SAW. Ketika sampai di sebuah tanah lapang panas padang pasir mereka udah kecapean berjalan ngelihat ada batu besar maka saidina Abu Bakar antar Rasulullah ketika ya Rasulullah tunggu sebentar diratakan tanah dikumpulkan bahan-bahan untuk Rasulullah berbaring diperintahkan ya Rasulullah berbaringlah di sini istirahatlah Rasul tidur berbaring langsung tidur karena letih capek apa yang dilakukan oleh saidina Abu Bakar as-Siddiq Bukan tidur, dia pergi jalan Melihat melihat sekeliling Dia berjaga di sekeliling Mencari apa yang bisa dia berikan kepada Rasulullah S.A.W Lihat penggembala kambing Dia bilang di kambingmu ini ada susunya, ada susunya tidak? Ada, minta sedikit Diberikan kepada Rasulullah S.A.W Dia repot, lakukan itu semua Tanpa mengenal lelah demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Wah, Sayyidina Umar pun demikian wa Sayyidina Utsman pun demikian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun demikian di dalam perjalanan dan perjuangan mereka yang semuanya mereka rasakan manis demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai-sampai itu Sayyidina Bilal ini hidupnya beliau semuanya manis dengan Nabi Muhammad Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia bilang hari yang paling berkesan bagi saya itu adalah hari ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah. Lama ja'a Rasulullah ilal Madinah istanara minha kullu syaih. Waktu Rasulullah masuk ke kota Madinah, semua yang ada di Madinah jadi bercahaya. Jadi terang-benderang dengan kedatangan Rasulullah. Hatta batu pun kemarin sama sekarang lain. Kemarin Nabi belum datang. Sekarang itu batu kayaknya bercahaya. Kenapa? Ini ada auranya Nabi Muhammad di kota Madinah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa segala sesuatu rasanya menjadi bercahaya, segala sesuatu rasanya turut berdendang, nikmat. Udah kayak lebaran datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Itu kata Syekh Anas, hari yang paling berkesan seumur hidup saya. Yang enggak ada bandingannya, enggak ada duanya hari masuknya Rasulullah kepada ke kota Madinah. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah bercahaya. Terus juga ada lawannya. Apa lawannya? Hari yang paling suram bagi saya. Hari wafatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Lama Lama dufia Rasulullah. Azlama minha kulisya. Semua segala yang ada di kota Madinah rasanya gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Sayyidina Bilal. Itu dia enggak kuasa tinggal di kota Madinah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Dibilang saya melihat pohon, ingat Rasulullah. Melihat batu, ingat Rasulullah. Melihat rumah, ingat Rasulullah. Melihat jalanan, ingat Rasulullah. Kadang di tepi pohon atau di tepi batu, di tepi jalan, tawa -tawa dia nangis sendiri yang dibilang kenapa? Saya ingat dulu jalan nama Nabi di jalanan ini. Saya ingat pernah duduk dekat batu ini bersama Rasulullah SAW. Bilang saya kalau begini enggak bisa enak hidup di Madinah. Selalu rindu teringat akan Rasulullah SAW. Sampai dia hijrah. Wahakadah yang dilakukan oleh beliau. Disebutkan bahwasanya ada satu wanita. Itu keluarganya, ayahnya ikut jihad sama Nabi. Suaminya juga. Adik kakaknya yang laki-laki ikut jihad bersama Rasulullah. Dan anaknya juga ikut jihad bersama Rasulullah. Kemudian ketika dia dengar banyak sahabat yang terbunuh di peperangan itu. Itu kaum wanita, dia bersama kaum wanita lain menanti kedatangan Rasulullah. Tiap ada yang datang ditanya bagaimana keadaannya Rasulullah. Dibilang kita gak tahu keadaan Rasulullah seperti apa kata sahabat yang datang. Tapi yang saya tahu ayahmu meninggal dunia. Rasulullah, saya gak tahu Rasulullah bagaimana. Terus apa lagi? Suamimu juga meninggal. Adik kakakmu meninggal. Anakmu juga meninggal dunia. Rasulullah bagaimana? Satu yang lain mengatakan. Adapun Rasulullah. Rasulullah baik-baik saja. Tidak terluka. Dia bilang. Alhamdulillah. Yang penting Rasulullah baik-baik saja. Musibah apapun ringan buat saya. Yang penting Rasulullah baik-baik saja. Mau dunia terbalik. Mau anak mati. Mau orang tua mati. Mau saudara mati. Rasulullah baik-baik saja. Alhamdulillah. Nikmat yang besar dari Allah SWT. Kenapa? Ini imannya ni udah kuat cintanya kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati itu udah meresap. tahu wafatnya seperti apa mereka para muhibbin wafatnya para muhibbin jadi Nabilah waktu dalam sakaratal maut itu istrinya ngehat Bilal lagi sakit keras dalam sakaratal maut orang kalau sakaratal maut bagaimana menderita sakit istrinya ngehat Bilal dalam sakaratal maut dia bilang wah karba wah karba Kesian Bilal Malangnya Bilal Susahnya Bilal Ditegar oleh Bilal itu tidak menggambarkan keadaan saya sekarang Tapi ucapan yang menggambarkan keadaan saya sekarang adalah Wa tarabah Wa tarabah Ghadan ligal ahibbah Muhammadan wahizbah Alangkah lezatnya. Alangkah nikmatnya. Besok saya akan bertemu dengan para kekasih. Nabi Muhammad. Dan kelompok Rasulullah s.a.w. Sayyidina Osman bin Afan. Ya, itu waktu dia dikepung. Di rumahnya. Di demo. Terus dikepung. Mau dibunuh. Itu Sayyidina Osman bin Afan. Malamnya dia mimpi Rasul s.a.w. Kalau engkau mau. Saya doain. Engkau menang. Mereka rapi semua. Mereka akan pergi begitu aja. Tapi kalau engkau mau. Besok engkau bisa buka puasa sama saya di sini, ya. buka puasa sama saya di alam barzakh ini. Maka Syed Nasman bilang engkau ya Rasulullah, saya pengen buka puasa bersama engkau di alam barzakh. Begitu. Wah karena Ali bin Abul Talib begitupun juga beliau di akhir hayatnya, ketika setelah beliau ditikam, ya itu beliau mimpi Rasulullah SAW. Kalau engkau mau, engkau sembuh sehat. Tapi kalau engkau mau. Yang kau besok buka puasa sama saya di sini. Di Alam Barzah. Dia lebih pengen bersama Rasulullah s.a.w. Haka tak pecinta Nabi Besar Muhammad s.a.w. Kita mau hidup nikmat. Mau mati nikmat. Jadilah kita pecinta yang asli terhadap Nabi Besar Muhammad. Eh, pecinta Nabi Muhammad. Pecinta Nabi Muhammad masa istrinya buka-bukaan aurat. Wahai pecinta Nabi Muhammad, masa pecinta Nabi Muhammad anak gadisnya yang perempuan tu anak perempuannya pakai rok pendek, kebuka auratnya, ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya. Wahai pecinta Nabi besar Muhammad, solallahu alaihi wasallam wa masa subuhnya telat. Hei pecinta Nabi Muhammad, masa solatnya enggak jamaah. Hei pecinta Nabi Muhammad, masa tidak ada hari tidak ada dia membaca Al-Qur'an pada hari ini atau minggu ini wahai pecinta Nabi Muhammad mana air matamu air mata ketika membaca Al-Qur'an air mata ketika mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadilah kita pecinta asli terhadap Rasulullah bukan pecinta yang gadungan bukan pecinta yang imitasi pecinta kepada Rasulullah bukan ketika lagi ramai-ramai bukan ketika lagi di depan orang banyak dia tunjukkan cintanya tahu pecinta Rasulullah Said Abu Bakar malam hari itu istrinya ngedapetin kasur kosong, enggak ada Said Abu Bakar, mana Abu Bakar, tahu-tahu lagi duduk di tanah, di pojok rumah, dia telungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya, lagi nangis, ditanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau nangis?" Dia bilang, "Saya rindu kepada sahabatku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Itu dia, pecinta Nabi Muhammad. Tahu semangatnya mereka ketika diungkapkan ini enggak keluarkan zakat. Ini terjadi kemunduran di sini di situ. Dia berjuang dengan sepenuh hatinya sampai dia mengatakan kata Saidina Abu Bakar as "Amma ayyangu saddin wa ana fala agama kurang. Agama menjadi mundur sedang saya masih hidup, saya enggak rela, biar saya mampus. Jangan Islam menjadi mundur." Jangan agama menjadi mundur. Ayo. Jangan kita rela Islam mundur di dalam rumah kita. Bendera Islam tumbang di dalam rumah kita. Juga jangan semangat kita, saya mau mendirikan bendera Islam di rumahnya orang. Saya mau mendirikan benderanya Islam sono di luar. Saya mau mendirikan benderanya Islam sana buat sekian juta masyarakat. Ayo, di rumah henti aja tumbang. Yang nginjek-nginjek anak istri kita sendiri. Terus kita bermimpi, mau bendera Islam berdiri di sana di tempat yang jauh. Jalankan dulu kita. Subuh kita bagaimana? Tahajud kita bagaimana? Ilmu kita bagaimana? Sebab, tahu gak? Perubahan yang ada di Indonesia. Perubahan yang ada di dunia. Perubahan yang ada di alam. Tahu kuncinya di mana merubahnya? Akses untuk merubahnya di mana? Di atas sejadah kita di tengah malam. Itu dia di situ. Kunci buat merubahnya di situ. Di atas sejadah kita. Tapi kalau sejadah kita bobrok. Sejadah kita kagak makmur. Sejadah kita enggak ada di situ. Proses untuk merubah. Maka enggak ada perubahan di alam ini. Kita cuma bermimpi doang, kita cuma berteori doang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita pecinta sejati terhadap Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan tiap hari kita lebaran, tiap waktu kita lebaran, tiap detik kita lebaran dengan anugerah dan pemberian yang Allah Ta'ala tuangkan ke dalam hati para pecinta yang dicintai oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم أحينا محبين وتوفنا محبين واجعلنا من المحبوبين وعملنا معاملتك للمحبوبين مع اللطف والعافية برحمتك يا رحمة الرحمن اجعل هذه المنازل وهذه ديار منازل المحبة منازل المودة منازل العشق منازل الرضاء منازل الود منازل العطاء بسم الله الرحمن الرحيم اِجعل مهاد المنازل منازل للصلاه منازل للتقوى منازل للانابه ومنازل للرعايه منازل للقران منازل للذكر منازل للصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم منازل للعلم اللهم اجعل جمعنا Adirin sekalian Saya minta sabarnya Karena Satu lagi Kita akan dengarkan Hikmah Peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang diminta dengan sangat Kepada Da'il Allahi wa Rasulih Al-Habib Ahmad Syarif Bin Nufal Ibn Imam Salim bin Ahmad bin Jindan kepadanya kami mempersilahkan dengan penuh kehormatan Zikrus Salatu ala Nabi Shalala alaihi Muhammad Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Amma ba'id Para habaib, para kia'i, para asatidah hadirin Saya enggak mau panjang lebar Apa yang tadi kita dengar Dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan, Naufal bin Salim Ya'mad Jindan, itu sudah cukup Padat lengkap Intinya tinggal kita jalanin Tinggal kita bawa pulang di nasihat ke rumah kita. Dan kita junjung tinggi, kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah pulang dari sini kita bawa perubahan besar. Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita dan di dalam lingkungan kita. Berkat maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diadakan di tempat ini. Bawa ini tekad, pasang ini tekad di dalam hati kita untuk menjalankan apa yang barusan kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita sekalian. Kata ya. terakhir saya ingin sampaikan. Nih kita di sini nih kan di ni daerah pasar. Al Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita satu zikir supaya kita untung, dunia kita untung, akhirat kita untung. kita semuanya pengen rezeki dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pengen rezekinya lancar dari Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa amalan diajari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya abis subuh jangan dibiasain tidur tapi abis subuh biasain zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari waktu ishroq solat dua rakaat itu Nabi bilang orang yang memakmurkan abis subuh sampai ishroq dengan ibadah dan zikir kepada Allah itu lebih cepat dapat rezeki daripada orang yang keliling ke berbagai tempat untuk banting tulang cari rezeki kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu Yang kedua lagi Kalau pengen rezekinya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiap hari itu jangan tinggal baca surat al waqiah Surat al waqiah itu Ulama bilang surat kaya Kalau kita pengen kaya Baca surat al waqiah Insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus juga sholat duha Dalam hadis disebutkan La fagra ma'ad duha walal ghina ma'azmina Rasul Wasallam bilang bahwasanya enggak ada kemiskinan di mana di situ ada sholat duha. Kalau kita sembahyang duha yang ada kita kaya. Dan enggak ada kekayaan bagi mereka orang yang selalu berzina. Nauzubillah min Mudah-mudahan kita dijaga dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di pasar kita ini ya, kita bekerja, kita cari nafkah, pekerjaan kita di pasar. Jadikan pasar kita ini selain untuk meraih keuntungan dunia yang halal juga apa namanya sarana untuk meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali Muhammad Tirmizi dalam Fadilatul Hasan bahwasanya Sayyidina Umar bin khattab dari Umar bin khattab Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bersabda man dakhalasum faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid. Wahyu pun, tidak mati, di tangan kebaikan, dan dia memiliki segala sesuatu yang berharga. Allah menulis kepadanya seribu seribu hal yang baik, dan tidak ada seribu seribu hal yang buruk, dan Allah mengukurnya seribu seribu derajat. Rasulullah SAW bilang, Barang siapa yang masuk ke pasar, ini kita di pasar, masuk pasar, selama kita di pasar, kita baca ini zikir Zikir yang barusan selesai kita ulangin, sampai-sampai itu ditulis pahalanya oleh Allah satu juta pahala. Masya Allah Satu zikir ditulis oleh Allah Satu juta pahala Dan dihapus satu juta dosa Dan diangkat oleh Allah Baginya seratus juta, apa namanya satu juta derajat di sorga Masya Allah Itu satu zikir Dan pahala semacam ini Cuma diraih ketika seseorang baca ini zikir Ketika dia berada di pasar Makanya beberapa kaum sholihin Mereka lebih senang duduk di pasar Daripada duduk di masjid Kenapa sebab zikir ini demi untuk meraih Pahala yang semacam ini. Sebab zikir ini Dengan pahala yang macam gini Cuma adanya di pasar, enggak ada di masjid Karena itu orang-orang pasar Biar baca ini zikir Sambil nunggu pelanggan Ringan ini bacaan. Ayo sama-sama ikutin saya La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi wa yumid وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله Wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa hayyun la yamud diadihil khair wa huwa ala kulli syai'in gedir Ini kita sekarang tiga kali baca begini ya, ini zikir, udah diculis sama Allah, tiga juta pahala, dosa tiga juta, udah diampunin, derajat tiga juta, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana kalau setiap saat kita baca di pasar ini Kita mudah-mudahan Allah kasih berkah Bakal kita sekalian Apa yang kita dengar dari Habib Jindan Barusan kita jalankan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan kita di bulan Rajab Di bulan Syaban Dan dipanjangkan usia kita Bisa mendapat di bulan suci Ramadhan Dalam keadaan sehat Dalam keadaan taat Dalam keadaan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Ma'bil Tu Ana Wan Nabiulloh Nabi رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه وجده وعظمته وحقه عليها نهيا وعليها نمو وعليها نبعة في إن شاء الله تعالى من الأمينين أمين اللهم جل جماعة هذا جماعة مرحومة وتفارقنا من بعده تفارق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنى شقيا ولا محروما اللهم اهدنا من عند وعفض علينا من صدل وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. والبسنا لباس عفل اللهم ألف بين قلوبنا واصل حجات بيننا واهدنا سبل السلام wa akhiritina minal zulmati lal-nura Allahumma sgurna ya Allah besedikal jamiah di dunia dan akhirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam alhamdulillah gabul hadirin dipersilakan untuk saling hadap-hadapan panitia yang sudah dipersiapkan untuk langsung dimasukkan kebagian para